قد رفت نفسي حتى ذل جامحها فما أ ص ا ح ب صعب النفس ماريضا يا أ ر س ن ا كسيوف الهند خلقتها ما لي رايتك أ ش ب ه ت المقاريضا إ ن الغمود إ ذ ا سلت صوارمها قلنا اليقين و أ ل غ ي ن ا المعاريضا بعض الرجال كقبر الميت تمنحه أ ع ز شيء ولا يعطيك تعويضا والسمح في العدم مثل الصخر في ديم ن يخضر شيئا ولا يستيع ترويضا قوض خياما على الدنيا ف إ ن بها خلائقا اوجبت للحر تقويضا وخذ لنفسك من عمر تضيعه جزءا ولا ترسلن ا ل أ م ر تفويضا خصتك ن خ ل ة أ ر ض أ ط ع م ت ك جنا فاجعل لها دون ن ه ل القوم ت ح و ي ض ا بئس ا ل ش ه ا د ة إ ن س أ ل ت ش ه ا د ة يرجو الملاطف قرضها وقراضها ولشر أ ص ح ا ب الرجال ع ص ا ب ة تعطيك دون ت ي ا ب ه ا أ ع ر ا ض ه ا إ ن الليالي ما تصرم عنهم إ ل ا لتبلغ فيهم أ غ ر ا ض ه ا أ و م ا رايت جنائزا م ح م و ل ة تمشي ا ل غ و ا ت أ م ا م ه ا وعراضها تبغي من ا ل آ م ا ل ذ ل ة مسعف تلك المصاعب أ ت ع ب ت من راضها بكر الطبيب على الدواء وللردى ك أ س تعم صحاحها ومراضها لا أ س أ ل المرء قرضا من شهادته ولا أ ر و ح على شيبي بمقراضي إ ذ ا غدوت ببطن ا ل أ ر ض مضطجعا فثم أ ف ق د أ و ص ا ب ي و أ م ر ا ض ي تيمموا بترابي عل فعلكم بعد الهمود يوافيني ب أ غ ر ا ض ي وان جعلت بحكم الله في خزف يقضي ا ل ط ه و ر ة ف إ ن ي شاكر راضي جواهر أ ل ف ت ه ا ق د ر ة عجب وزايلتها فصارت مثل أ ع ر ا ض ي أ م ا والله لو أ ن ي تقي لما آ خ ي ت مثلك وهو قاضي ولكن ب د ت شرا منك فعلا ف أ غ ن ي ت الوداد عن التقاضي فلا تنقض حبال العهد مني فما تخشى لدي من انتقاضي رياضك غير د ا ئ م ة فروضي نوافل بعد احكام الفروض أ ق ا ر ض ك ا ل ش ه ا د ة غير بر كلانا طاح في تلك القروض وما ي أ ت ي ك ب ا ل أ غ ر ا ض خل ولا شد الرواحل بالغروض وجسم المرء ل ل أ ع ر ا ض ربع فهل زكاه ت ز ك ي ة العروض مغانيه محيلات المعاني كبيت الشعر قطع بالعروض ما يشئ ربك يفعل قادرا جل عن كل مقال واعتراض قد تجمعنا على غير هدى وتفرقنا على غير تراضي وتقارضنا شهادات التقى ثم صرنا لزوال وانقراض واستعارت ص ح ة أ ج س ا م ن ا واستعانت بمودات مراض ي أ و ف ديوني وخل أ ق ر ا ض ي مثلك لا يهتدي ل أ غ ر ا ض ي ما لبني آ د م غدوا امما لهم عروض بغير أ ع ر ا ض ي كم رجل ماطلت منيته قليل مال كثير أ م ر ا ض ي وهو بدنياه مولع كلف يقنع من صيدها بمعراضي حلت نحاس الناموس ف ض ة شيب لك حلت حديد مقراضي لم ترض ذاك ا ل ف ت ا ة عنك ولا ربك فيما فعلته راضي قصا وخظا ل أ ع ي ن لمح ولم يزدهن غير إ ع ر ا ض ي إ ن م ا المرء ن ط ف ة ومداه خ ط ف ة ليس ع ط ف ة حين يمضي و ك أ ن ا ل أ ن ا م سرف حسام يتسلى ب خ ل ة بعد حمضي صاح إ ن جال في الحوادث ت ك ر ي صاح يا ل ا ل أ س ى ينفر غمضي إ ن تراعوا من ا ل م ر ا ع ا ت ربا لا تراعوا بالروع من ذات رمضي اعبد الله لا تظاهر لمن جاورت يوما ب س ن ة أ و برفض رب خفض أ ت ا ك من بعد ب أ س ا ء وبؤس لقيته غ ب خفضي قد نفضت السهام أ ب غ ي المقاييس فلم يثبت ا ل ر م ي ة نفضي أ ي ه ا الناظرون هذا قضاء هل علمتم إ ل ى ما أ ص ب ح يفضي أ ر ى جوهرا حل فيه عرض تبارك خالقه ما الغرض اذا راض في نسك قلبه غدا وهو صعب ك أ ن لم يرض يداوى المريض كيما يصحه وهل ص ح ة الجسم الا مرض فلا ت ت ر ك ورعا في ا ل ح ي ا ة و ا د ي الى ربك المفترض فكم ملك شيد المكرمات ونال بها ا ل ص ي ت ة ثم ا ن ق ر ب غدوت أ س ي ر ا في الزمان ك أ ن ن ي عروض طويل قبضها ليس يبسط و إ ن كنت في بعض ا ل ح ك و م ة قاسطا فغيري من هاد ا ل ب ر ي ة أ ق س ط و أ و ت ا د أ ب ي ا ت من الشعر حزته ك أ و ت ا د بيت الشعر حين ت و س ط و غدت من ت م ي م ا س ر ة فوق أ ر ض ه ا وحاجبها تحت الثرى ولقيطها لعمري لقد أ ض ح ت ف و ا ر س منهم ك أ ن لم يكن مروتها ووقيطها فقد بدلوا اجداثهم من سروجهم ف أ ن ب ت روضا ط ل ه ا وسقيطها أ ي ن امرؤ القيس والعذارى إ ذ مال من تحته الغبيط له كميتان ذات ك أ س تزبد والسابح الربيط يباكر الصيد بالمذاكي ف ي أ ن س الموحش الهبيط استنبط العرب في ا ل م و ا م ي بعدك واستعرب النبيط ك أ ن دنياك ماء حوض آ خ ر ه آ ج ن خبيط والقوت فيها لنا مباح لو أ ن ه من دم عبيط إ ذ ا قلت فوائدنا جفينا بذاك يزم أ ي ن ق ه الخليط ولم أ و ث ر لمصباحي حمودا ولكن خان موقده السليط تنوط بنا الحوادث كل ثقل ورب الناس يصرف ما تنوط وليس بحانط رمثي ب أ ر ض إ ذ ا ما قارنا الكفن الحنوط ولم أ ق ن ط لسوء الفعل مني وحق لمثل فاعلها ا ل ح ن و ط إ ذ ا فرد الفتى أ م ن ت عليه دنايا ليس يؤمنها الخلاط فلا كذب يقال ولا نميم ولا غلط يخاف ولا غلاط وكم نهض م ر ؤ من بين قوم وفي هاديه من خزي علاط وجدت الناس عمهم سقوط وكل الخيل يدركها سقاط غدت لقافنها نسوان قوم و أ ف ر ا س ا ل أ م ي ر لها لقاط أ م ا يعطي ذوي الحاجات حقا وفوق شواكه السيف السقاط اجاهد ب ا ل ظ ه ا ر ة حين أ ش ت وذاك جهاد مثلي والرباط مضى كانون ما استعملت فيه حميم الماء فقدم يا سباط تشابه أ ن ف س الحشرات نفسي يكون لهن بالصيف ا ت ب ا ط لقد رقد المعاشر في تراهم فما هب الجعاد ولا السباط ماذا يريبك من غراب طار عن وكر يكون به لباز مسقط وافضحتا لك في شمالك غاديا عوض ا ل م ر ا ت وفي يمينك ملقط أ و ما ق ر أ ت سجل دهرك ناطقا بالهلك يشكل بالخطوب وينقط أ م ا اليقين ف إ ن ن ا سكن البلا ولنا هناك ج م ا ع ة فراط ولكل دهر ح ل ي ة من أ ه ل ه ما فيهم جنف ولا إ ف ر ا ط والغيد مختلف مواضع حلها وتناات ا ل أ ح ج ا ل و ا ل أ ق ر ا ط كم لاحت ا ل أ ش ر ا ط في جنح الدجى فمتى تبين لبعثنا أ ش ر ا ط و ك أ ن هذا الخلق أ ه ل جهنم ولهم من الموت الزعام سراط لو لم تكن مثل ا ل ج م ا ع ة زائفا لم يشجك الدينار والقيراط كلامك ملتبس لا يبين الخط ا أغفله ل نصحتك ا ق ط ن لا تعترف يا اخيبي ف أ ن ا الرجل الساقط ولو كنت ملقا بظهر الطريق لم يلتقط مثلي اللاقط الحكم لله ف ل ب ت مفردا أ ب د ا ولا تكن بصنوف الناس مختلطا ولست أ د ر ي سوى أ ن ي أ ر ى رجلا يرب نسلا لريب الدهر قد غلطا حملت ثقل الليالي في بني زمني فقد ظللنا بذاك الثقل نحاطا لو حاطنا الله لم نحفل ب م ر ز ي ة وكيف يخشى رزايا الدهر من حاطا أ م ا ا ل إ ل ه ف أ م ر لست مدركه فاحذر لجيلك فوق ا ل أ ر ض إ س خ ا ط ا والشيب قد خطط الفودين عن عرض وما عدا جدك ا ل أ ي ا م ما خاطا يا قلبي لا أ د ع و ك في أ ك ر و م ه إ ل ا تقاعس دونها وتباطا والموت حاس ما تعيف آ ج ن ا وتضيف ا ل أ ع ر ا ب و ا ل أ ن ب ا ط ا ولقد حفرت عن اليقين بخاطر ما كاد يبلغ حفره الانباطا وليدركن جعادنا وسباطنا ما أ د ر ك النعمان في ساباطا ايفكني هذا الحمام تفضلا فالعيش اوثقني وشد رباطا هل يفرح النائب الغداف بسقيا الارض ان طالع الدجى سقطا يلهم ان التراب ان وقع الغيث اتى بالحبوب فالتقطا سبح لله ناعب صوته غاق و ك ذ ر ي ة تصيح قطا ولو ج س ي ن ا على خلائقنا امسك عنا ا ل ح ي ا ة فما نقطا المرء يقدم دنياه على خطر بالكره منه ويناها على سخط يخيط إ ث م ا إ ل ى إ ث م فيلبسه ك أ ن مفرقه بالشيب لم يخط ي أ ع ر ض عن الثور مصبوغا أ ط ا ي ب ه بالزعفران إ ل ى ثور من ا ل أ ق ط ي فالرزق يهتف يا انس ع م ل و ا وكلوا يا أ ي ه ا الضج ب رد يا طائر التقط ي والحتف مثل غمام جاد وابله والناس يدعون لو أ غ ن ى الدعاء قط وما يسيل ولكن ينبري نقطا حتى يغرق أ ه ل ا ل أ ر ض بالنقط ي أ س ق ط بما شئت أ و ط ر يا غراب لنا ف إ ن م ا نحن في الدنيا من السقط الحمد لله أ ض ح ى الناس في عجب مستهترين ب إ ف ر ا ط وتفريط و ا ل ز ن د في حب أ س و ا ر ي س و ر ه ك ا ل أ ذ ن في حب تشنيف وتقريط يبغي الحظوظ أ ن ا س من ظبا وقنن و آ خ ر و ن بغوها بالمشاريط فجد بعرف ولو بالنزر محتسبا إ ن القناطير تحوى بالقراريط أ س ت غ ف ر الله رب مدكر أ خ ط أ في م د ة مضت وخطي خاط إ ل ي ه الخروق زائره وجفنه بالرقاد لم يخط ي أ س خ ط ه البين ثم أ ر ض ت ه عقباه فنال الرضا من السخط ذ ا ب عليه لعاب ل ا ع ب ة بصارم للسراب ممتخط ي يا رب كالصمت أ ن ت آ م ن ة إ ذ ا هفى ناطق من السقط و ا س ل ك بالنار والشنار فقد عفناه إ ذ قط شعره فقط إ ن ا ل ت ق ط ن ا بالخرق كيف كرن بل كان صحبي له من اللقط أ ل ط ف به زار آ ق ي ط ي رهج ما شعروا كيف صنعه الاقط ي لو سار ذاك الخيال في مطر لم يخش فيه من ب ل ة نقط بميت غادرته اينقهم من و ق ئ ه ا مثل ح ي ة الرقط ينبه مغفي فلاته بقطا بين ايادي رواحل بقط طرق الغي س ه ل ة واسعات وطريق الهدى كسمو الخياط مطلع شق لا تكلفه الظمر إ ل ا م ض ر و ب ة بالسياط كيف لي بالسهوب يسلكها الركب حياتي فيها بقطع نياط ع ر ي ا ت من النبات ولكن البست من سرابها كالرياط قطعت البلاد فمن صاعد بغيث النوال ومن هابط تمد عصاك الى النابحات فيعجبن من ج أ ش ك الرابط وتغبط كلا على ما حواه وما لك في العيش من غابط وقفت على كل باب ر أ ي ت ه حتى نهاك أ ب و ضابط ي أ ع و ذ بربي من ص ف ت ه وتفريط نفسي و إ ف ر ا ط ه ا تدين الملوك و إ ن عظمت لما شاء من خلف ا ف ر ا ط ه ا وتجري المقادير منه على عظام النجوم و أ ش ر ا ط ه ا وما دفعت حكماء الرجال حتفا ب ح ك م ة بقراطها ولكن يجيء قضاء يريك أ خ ا غيها مثل سقراطها فلا تبخلن يد ك ز ة على المستميح بقيراطها يغني الفتى ملبس يسجره وقوته في د ج الظلام فقط وحظه أ ن يكون منفردا كطائر لا يراع أ ي ن سقط لا يلقط الحب من زروعهم و إ ن ر أ ى ح ب ة النبات لقط فذاك لو طار في غمامته لما أ ص ا ب الجناح منه نقط هل تحفظ ا ل أ ر ض موتاها و أ ه ل ه م لما بدا ا ل ي أ س الغوهم فما حفظوا إ ن شاء ربك جازاهم بفعلهم واللفظ حين تثار ا ل أ ق ب ر النفض ل ف ظ م الناس ل من ظ يلفظ ه يبادره لؤلؤ اللقط ب إذ و ع ه قوله م كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظوا بتم هجودا في الغنى ولو انتهت ه ذ ه النفوس لبثتموا أ ي ق ا ب ا صافت سهامكم وقرطس غيكم فشتى ب أ ر ب ع ه الصدور و ق ا ب ا ابن خمسين ضمه عقد تسعين يزجي له من الموت ح ب ا يتشكى ف ض ا ظ ه من ح ي ا ة و أ ظ ن الحمام منها أ ف ض ا ليخف صاحب ا ل د ي ا ن ة والصون مقالا من جاهل يتحظى يسبك الصائغ الزجاج ولا يستطيع سبكا للدر إ ن يتشظى ي ت ل ظ الفتى وكم شبت الشعرى وقودا في حنجس يتلظى كيف لي أ ن أ ك و ن في ر أ س شماء و أ ر ع ى في الوحش آ س اسا ومض واتقا المهيمن إذا كنت بالله كنت ف ل إليه م ل اللفظ أ م ر في و ا خلاق ل ل ح ظ يدبرك يدير م ق ا د ر ا تخطيك إ ح س ا ن الغمائم أ و تحظي رضيت م ل ا و ة فوعيت علما و أ ح ف ظ ن ي الزمان فقل حفظي إ ذ ا ما قلت نثرا أ و نظيما تتبع سارق ا ل أ ل ف ا ظ لفظي مازلت في الغمرات لست بخالص منهن ف ش ت على رجائك أ و ق ض ي ومن ا ل ب ر ي ة من يعيب بجهله أ ه ل السناف وليس بالمتيقظ الموت حظ لمن ت أ م ل ه وليس في العيش أ ن تؤمل حظ لاسيما للذي يخط عليه الوزر إ ن قال اورنا ولحظ اذا انت لم تحضر مع القوم مسجدا فصل ي الى ان يقضي ا ل ج م ع ة الجمع ولا ت أ م ن ان يحشر اليوم ربه له بصر من ق د ر ة وله سمع فيخبر بالتقصير عنك مؤنبا وتسكب دمعا حيث لا ينفع الدمع ه ن ا ك لا ترجو صريخا مزعزعا صدور عوال فوقها للركى لمع اذا خطب الزهراء كهل وناشئ فان الصبا فيها شفيع مشفع ولا يزهدنها عدمه ان مداه لابرك من صاع الكبير وانفع وما ل أ خ ي ستين ق د ر ة سائر إ ل ي ه ا ولكن عجزه ليس يدفع ويحفظ في كل المواطن ذمه و إ ن كان يدني في المحل ويرفع ه أ ل ا يكشف القصاص وال ف إ ن ه م أ ا ت و ا بيقين فليقصوا لينفعوا وان خرسوا مينا بغير تحرج ف أ و ج ب شيء ان يهانوا ويصفعوا ومن جاء منهم واثقا ب ش ف ا ع ة فكم شافع في هين لا يشفع سعوا لفساد الدين في كل مسجد فما بالهم لم ي س ت ض ا م و ا ويدفعوا هي النفس عناها من الدهر فاجع برزء وغناها لتطرب ساجع ولم تدر من أ ن ا تعد لنا الخطا ولا أ ي ن تقضى للجنوب ا ل م ب ا ج ع وما هذه الساعات إ ل ا أ ر ا ق م وما شجعت في لمسهن ا ل أ ش ا ج ع أ ر ى الناس أ ن ف ا س التراب فظاهر إ ل ي ن ا ومردود إ ل ى ا ل أ ر ض راجع ش ر ف ت سني ا ل أ ر ب ع ي ن تجرعا فيا مقرا ما شربه في يناجع جهلنا فحي في ا ل ظ ل ا ل ه ميت أ خ و س ك ر ة في غيه لا يراجع يذم إ ذ ا لاقاك يقضان هاجعا وحمد لذئب الخرق يقضان هاجع دولاتكم شمعات يستضاء بها فبادروها إ ل ى أ ن تطفا الشمع والنفس ت ث ن ى ب أ ن ف ا س م ك ر ر ة و ص ا ف ع النار تخبي نوره اللمع كم سامع اللفظ قوال ك أ ن ه م تحت ا ل ب س ي ط ة ما قالوا ولا سمعوا والعلم يدرك أ ن ا ل م ر أ ة مختلس من ا ل ح ي ا ة ولكن يغلب الطمع وقصقتهم غمامات بكت زمنا بلا ابتسام فما جادوا ولا دمعوا لا تجمعوا المال واحبوه مواليه فالممسكون تراث كل ما جمعوا والوقت لله والدنيا م خ ل ف ة من بعدنا وتساوى الهام والزمع وليس يثبت ل ل أ ي ا م من شرف إ ذ ا تفاخرت الاحاد والجمع ورب أ ب ي ض كان الوشي م ف ت ذ ل ا في صونه أ ك ل ت ه أ ض ب ع خمع المال يسكت عن حق وينطق في بطل وتجمع إ ك ر ا م ا له الشيع و ج ز ي ة القوم صدت عنهم فغدت مساجد القوم مقرونا بها البيع تغدو على ا ل أ ر ض في حالات ساكنها وتحتها لهدوء الحس نرتجع والموت خير وفيه ل م ر ئ د ع ة أ ي ض ر ب الترب لا يحدث له وجع تشابه القوم في ع ل م إ ذ ا جبنوا فلا أ ل و م ولا أ ث ن ي إ ذ ا شجعوا قريضهم كقريض الباركات وما سجع الحمائم إ ل ا مثلما سجعوا ترى وميض حياء لا حيا قلقا عند الثريا وهل سار فمنتجع و ا بئس المعاشر إ ن ناموا فلا ن ت ب ه و ا من الرقاد و إ ن غابوا فلا رجعوا كم أ ن ف د الليل ناس غ ف ل ة وكرا ولو أ ح س و ا خفي ا ل أ م ر ما هجعوا ي ج د الفراق فلولا الف مفتقد للظاعنين لما أ ب ك و ا ولا فجعوا قالت معاشر كل عاجز ضرعوا ما للخلائق لا بطء ولا سرع مدبرون فلا عتب إ ذ ا خطئوا على ا ل م س ي ح ولا حمد إ ذ ا برعوا وقد وجدت لهذا القول في زمني شواهدا ونهاني دونه الورع والناس ظان تساوت في غرائزها يلقون ب ا ل أ ر ض كفا كلما افترعوا والعيش ورد سيسقى الحي اخره عند الحمام و أ ن ف ا س الفتى جرعوا شاموا بروق المنايا غير مانعهم من الحوادث ما شاموا وما ادرعوا ويدعي ا ل ر ت ب ة العليا أ خ س ه م فما يجاب لهم داع إ ذ ا ضرعوا و أ د ر ك و ا بدعاويهم مدى زحل من الرغام بما قاسوه أ و ذرعوا يسعون في المنهج المسلوك قد سبقوا إ ل ى الذي هو عند الغر مخترع أ ب ك ا ر ه ذ ه المعاني ث ي ب ا ت حجا في كل عصر لها جان ومفترع وخالفوا الشرع لما جاءهم ب ت ق ا واستحسنوا من قبيح الفعل ما شرعوا وجدت ما ازدرعوه كان عن قدر والحق أ ن بنيهم شر ما ا ز د ر ع و ولو يكشف عن أ ب ص ا ر ه م ل ر أ ت آ م ا ل ه م والمنايا كيف ت س ت ر ع و عادت لياليهم دهما بلا وضح وقد يكون بهن الغر والدرع والمرء ما عاش مبسوط إ س ا ء ت ه يشقى به القوم إ ن هانوا وان فرعوا والطير والوحش غاديها وصالحها والليث والشبل و ا ل ذ ي ا ل والذرع لا فضل يحباه مخلوق على ج ه ة من حاله وتساوى النسر والمرع والهدر يعطيك عن ف ل د الهدى نبا ويكثر القول طير ش أ ن ه ا الضرع فانه ببقاء ليس ينتفع ارضي انتباهي بما لم يرضه حلمي قدما وادفع اوقاتي فتندفع وخف بالجهل اقوام فبلغهم منازلا بسناء العز تلتفع اما رايت جبال الارض لازمه قرارها وغبار ا ل أ ر ض يرتفع حيران أ ن ت ف أ ي الناس تتبع تجري الحظوظ وكل جاهل طبع و ا ل أ م بالسدس عادت وهي أ ر ا ف من بنت لها النصف أ و عرس لها الربع والحذف كالثائر العادي يسرعنا والارض ت أ ك ل هلا ل تكتفي ا ل ض ب ع أ م ا دعاويك فهي ا ل آ ن م ض ح ك ة وما لنفسك من أ ط م ا ع ه شبع يا فاسقا يتراءى انه ملك و ف ا ر ة عند قوم أ ن ه ا سبع ما أ ش ب ه الناس ب ا ل أ ن ع ا م ضمهم إ ل ى ا ل ب س ي ط ة مصطاف ومرتبع إ ن لم تكن فحل إ ب ل كنت مشبهه أ ع ر ا س ك الذود عدت وابنك الربع أ م ا الزمان ف أ و ق ا ت م و ا ص ل ة يا سعد ويحك هل أ ح س س ت من بلع أ س ر جميلك وافعل ما هممت به إ ن المليك على ا ل أ س ر ا ر مطلع ولتركب ا الجنح لا عودا ولا فرسا ك أ ن م ا الشهب فيه ا ل أ ي ن ق الضلع وما الهلال بظفر الليث د ر ه ب ه لكنه من بقايا آ ك ل صلع والشري يوجد في أ ع ق ا ب ه ضرب خير من ا ل أ ر ي في أ ع ق ا ب ه سلع وان جهلت هداك الله من كبر فكل قود منيف شانه الصلع وام دفر اذا طلقتها بذلت رفدا وكانت كعرس حين تختلع وسرت عمري إ ل ى قبري على مهل وقد دنوت فحق الخوف والهلع ما نحن أما برايا عالم برايا نحن كثر في ق د ر ة بعضها ا ل أ ف ل ا ك يبتلع تهزم الرعد حتى خلته أ س د ا أ م ا م ه من بروق ا ل س ن تلع المين أ ه ل ك فوق ا ل أ ر ض ساكنها فما تصادق في أ ب ن ا ئ ه ا الشيع و ن لولا ع د ا و ة أ ص ل في طباعهم كانت مساجد مقرونا بها البيع النفس في العالم العلوي مركزها وليس في الجو ل ل أ ج س ا د مزدرع تفرع الناس عن أ ص ل به درن فالعالمون إ ذ ا ميزتهم شرعوا والجد آ د م والمثوى أ د ي م ثرى و إ ن تخالفت ا ل أ ه و ا ء والشرع ما ر ب ت التاج والقرطين م ا ر ي ة إ ل ا ك م ا ر ي ة في إ ث ر ه ا درع و إ ن خنساء إ ذ تزجي قصائدها نظير خنساء يدعو ذ م أ ه ل ك ر ع ما أ ك ث ر الورع المزؤود من جفن فينا و إ ن قل في أ ش ي ا ع ن ا الورع ولابس المغفر الدرعي جاء به كالسيد أ د ر ع في ليل له درع والعيش ماء مزاد راح يحمله ط ا و الفلاه و أ ن ف ا س الفتى جرع إ ذ ا دعيت ل أ م ر عادني ب أ د ن أ و رزء دين ف إ ب ط ا ئ ي هو السرع غدت جيوش المنايا حول و ا ح د ة من النفوس عليها الجيش يقترع إ ذ ا أ ب ي د ت فما عندي إ ذ ا أ خ ذ ت فرع ينوب ولا عذراء تفترع و إ ن حباني سعدا من به ثقتي فليس ينقص حظي انني ضرع تشابه ا ل إ ن س إ ل ا أ ن يشذ حجا والطير شتى ومنها الفتخ والمرع الدهر كالشاعر المقوي ونحن به مثل الفواصل م خ ف و ض ومرفوع ما سر يوما بشيء من محاسنه إ ل ا وذاك بسوء الفعل مشفوع والمرء يرغب في الدنيا ويعجبه غناه وهو إ ل ى ما ساء مدفوع إ ذ ا داع دعاك لرشد أ م ر فلب ولا يفتك له اتباع تغير ملك حمير ثم كسرى ولم تقبل تغيرها الطباع وجدت الناس في جبل وسهل ك أ ن ه م الذئاب أ و السباع رجال مثل ما اهترشت كلاب و ل س و ا ن كما اغتلم الضباع أ ز ا ل الله خيرا عن أ م ي ر له ولد على علم يباع جوار كالنياق يسقن عنه وفي أ ح ش ا ئ ه ن له رباع س أ خ ر ج ب ا ل ك ر ا ه ة من زماني وفي كشحي من يده قطاع وما زال البقاء ي ر ث حبلي إ ل ى أ ن حان للمرس ق ط ا ع لبيب القوم ت أ ل ف ه الرزايا و ي أ م ر بالرشاد فلا يطاع فلا ت أ م ل من الدنيا صلاحا فذاك هو الذي لا يستطاع إ ذ ا ما ا ل أ ص ل الفي غير زاك فما تزكو مدى الدهر الفروع وليس يوافق ابن أ ب و أ م أ خ ا ه فكيف تتفق الشروع ف إ ن أ ك د المنيل فلا تلمه فقد تخلو من الرسل الضروع وذكر بالتقى نفرا غفولا فلولا السقي ما نمت الزروع بني حواء كيف ا ل أ م ن منكم ولم يؤهل بغير الحقد روع إ ذ ا كان القضاء يجيء حتما ً فما ه ذ ه المغافر والدروع أ ذ ك ر ك م برحلتكم لعلي أ ر و ع قلوبكم ولمن أ ر و ع إ ن دمعي نبع و م ل ع و د نبع وحواني من منزل الهم ربع خذ بضبعي اذا أ ط ق ت غ ي ا ا فمسير ا ل أ ي ا م تحتي ضبع نل يسيرا مني ولا تسب عني في نوالي فان ظمئي سبع والسجايا شتى فلا يقنص الليثه زبرا والهر للفار سبع وتداني الايام يحدث نقصا وازديادا والجسم للنفس تبع خمسه في نظيرها خمس خمسات تنمت والنصف في النصف ر ف ع يغدر الخل ان تكفل يوما بوفاء والغدر في الناس طبع لقد جاء قوم يدعون ف ض ي ل ة وكلهم يبغي لمهجته ن ف ع ومن خفضوا كي يرفعوكم وانما ر أ و ا خفضكم طول ا ل ح ي ا ة لهم رفعا وما ثبتوا من شاهد يهتدى به ف إ ن لزموا دعواهم فالزموا الدفعا ندين ب أ ن الله وتر وخوفه رشاد فصلوا الوتر في ا ل د ه ل و ا ل ش ف ع ا ودنياكم الدار التي ما تضمنت زكيا فلا تبكو اثافيها السفعا لعمرك ما آ س ى اذا ما تحملت عن الجسم روح كان يدعى لها ربعا وما أ س أ ل ا ل أ ح ي ا ء ب ع د ز ي ا ر ة ثلاثا ل إ ي ن ا س الدفين ولا س ب ع ة ولا ترث الزوجات عني ح ص ة من المال ثمنا في ا ل ف ر ي ض ة أ و ربعا جوار بني الدنيا ظ ن ا لي دائم تمنيت لما شفني الغب والربعا ة لقد فعلوا الخير القليل ل ف ت ك و ج ا ء ا ل ذ ي جاءوه من شرهم طبعا ف أ ي ن ينابيع الندى وبحاره وهل أ ب ق ت ا ل أ ي ا م من أ س د ط ب ع ا إ ذ ا حرقت عيدانهم ف أ ل و ة و إ ن عجمت في حادث وجدت نبعا خير النساء اللواتي لا يلدن لكم ف إ ن ولدن فخير النسل ما ن ف ع و أ ك ث ر النسل يشقى الوالدان به فليته كان عن آ ب ا ئ ه د ف ع أ ض ا ع داريك من دنيا و آ خ ر ة لا الحي أ غ ن ى ولا في هالك ش ف ع وكم سليل رجاه للجمال ا ب ن فكان خزيا ب أ ع ل ى ه ض ب ة رفعا برد الصبا ليس مثل البرد تخلعه وجاز أ ن يستعيد اللبس من خلعه ف أ ج د وجدد واجد وجد من صمد غفرانه واخش واخش نفسك اطلعا ل و ع ر ض احاديث من قوم اتوك بها على قياسك تحلف انهم و ل ع لا تخبئن لغد رزقا وبعد غد فكل يوم يوافي رزقه معه واذخر جميلا ل أ د ن ى القوت تدركه وللقيامه تعرف ذاك اجمعه ف ر ق تلادك فيما شئت محتقرا فليس ي ض ر ف خلف النعش أ د م ع ه وافعل بغيرك ما تهواء يفعله و أ س م ع الناس ما تختار مسمعه و أ ك ث ر ا ل إ ن س مثل الذئب تصحبه إ ذ ا تبين منك الضعف أ ط م ع ه اذا عفوت عن الانسان سيئه فلا تروعه تكريبا وتقريعا وان كفيت عناء فاجتنب كلثا غان عن النزع مرو الابل تشريعا والمرء يوجد من عدم وما نقلت عنه الحوادث من عاداته ريعا ان الهضب لا يبغي الوهود يألف يبغي يألف الوهدة به او لا يؤثر به ريعا وفي ا ل ض ر و ر ة يلغى ماتعوده والغفر ي أ ك ل في الرمل ا ل أ س ا ر ي ع ا وكيف يطلب عدلا من غريزته تولد الظلم ت ث م ي ر ا وتفريعا بكل حال سجايا والقريض بنا لا تقتضيك بغير البدء ت ص ر ي ع ا إ ذ ا ما ب ي ع ة ز ي ر ت لغي ف أ ع ط لهجرها أ ي م ا ن ب ي ع ة ولا تجعلك ل ل أ ي ا م كلبا ض ب ا ء من د ؤ ي ب ة أ و س ب ي ع ة ف إ ن الدهر ينقل كل حال كما نقل ا ل ح ك و م ة من ض ب ي ع ة أ ز ع م ت أ ن ك آ خ ذ من ل ذ ة حظا ً و أ ن ك لا تؤمل مرجعا حتى متصبح ا للضعيف مقويا ً فعل السفيه وللجبان مشجعا ً لو لم نراع ي أ م ا م ن ا إ ل ا الردى وبلا الجسوم لكان أ م ر ا ً موجعا ً و إ ذ ا هممت بمطلب لتناله لاقيت من نوب الزمان م ف ج ع ة والشخص لا ي ن ف ق من تعب أ ت ى من نفسه حتى يصادف مضجعا يا ثالث ة ث ن ي ي ن في خ م س ة اربع لكي تستخبر ا ل أ ر ب ع ة ينبع من عينيك ماء لها إ ذ ا خليط يمم ي ن ب ع فهل ترى كسرا على الارض من كسراك او من تبع تبعا وكم لقينا ضبعا اقبلت تفترس الاساد و ا ل ا ض ب ع لعمري لقد اوضعت في الغي ب ر ه ة فمالك في ركب التقى غير موضعي وكم هد من فهلان شامخ ث و د ه ولكن ترى فهلان لم ي ت ب ع ض ع ي ح ل ف ت الزمان العود أ ش ط ر ثره صفي وما ت ن ف ق من جهل مرضع فدع عنك ذ ك ر ا ل ب ا ر ق ي ة تعتزي لبارق حي أ و لبارق موضع ي إ ذ ا خضعت أ ع ن ا ق رهط لكفرهم ف أ ع ن ا ق طلاب الهدى غير قطع ي حبست كتاب العين في كل و ج ه ة فخذ حذرا من ترجمان المفجع ي تق الله واترك أ ج م ع ا اثرها لكن فلم تلق إ ل ا حاملا قلب موجع و أ ي انتفاع للهديل الذي مضى على عهد نوح بالهديل المرجع ي ك أ ن خطيبا موفيا ر أ س منبر يبث ه ذ ا ء بالكلام المسجع إ ذ ا كان جسمي في الثرى غير عالم فلحدي خير من مبيتي بماجع ي عليك بفعل الخير لو لم يكن له من الفضل إ ل ا حسنه في المسامع لعمرك ما في عالم ا ل أ ر ض زاهد يقينا و ل ل ر ه ب ا ن أ ه ل الصوامع أ ر ى ء م ر ا ء الناس يمسون شرهم إ ذ ا خطفوا خطف البزاه اللوامع وفي كل مصر حاكم فموفق وطاغ يحابي في أ خ س المطامع يجور فينفي الملك عن مستحقه فتسكب أ س ر ا ب العيون الدوامع ومن ح و ل ه قوم ك أ ن وجوههم صفا لن يلين بالغيوث الهوامع عدول لهم ظلم الضعيف س ج ي ة يسمون أ ع ر ا ب القرى والجوامع سواء هجودي في ا ل د ج ا وتهجدي علي إ ذ ا أ ص ب ح ت غير مطيع ي هم الناس ضرب السيف لم يغن فيهمو ي ق ف ي ك عود السوء ضرب قطيع ي إ ذ ا فزعنا ف إ ن ا ل أ م ن غايتنا و إ ن أ م ن ا فما نخلو من الفزع ي و ش ي م ة ا ل ا ن س ممزوج بها ملل فما ندوم على صبر ولا جزع و س ب ك الشعر الغربيب تطرحه ما رغب الشيخ في البادي من النزع و ن غ ب ة اثر اخرى ا ط ف أ ت ض م ا وربما البس دجن خيط من قزع وشر ساكن هذي الارض عالمنا واللوب في الجزع أ غ ل ى ق ي م ة الجزع لولا فوارس فوق ا ل أ ر ض م ش ر ع ة ما هابت الوحش قرب الشز بالمزع زع نفسك اليوم و ا ن د ب ه ا إ ل ى حسن ف إ ن أ ط ا ع ت ف أ د ب غيرها وزع تزوج بعد واحدة بعد ثلاثا وقال لعرسه يكفيك ربعي فيرضيها إ ذ ا قنعت ب ح و ت ويرجمها إ ذ ا مالت لتبعي ومن جمع اثنتين فما توخى سبيل الحق في خمس وربعي وعقلك يا أ خ السبعين واه ك أ ن ك في ملاعبك ابن سبعي ظلمت وكلنا جان ظلوم وطبعك في ا ل خ ي ا ن ة مثل طبعي يسرك أ ن ربع سواك خال إ ذ ا مكنت من أ ه ل وربعي ولولا ذاك ما حملت لرمي ا معابر صائد وقسي نبعي سباك الله يا دنيا عروسا فكم أ و ق ت لي شمعا بشمعي وما ينفك في يمن وشام غرورك شائما بخفي لمعي وما أ ب ه ج ت ن ي منذ التقينا و إ ن و ه ت بي و ر ف ع ت سمعي إ ذ ا ما أ ع ظ م ي كانت هباء ف إ ن الله لا يعييه جمعي ولم أ س ت غ ل منك فداء نفسي بشيء فاعجبي لرقوء دمعي بفقد غرائزي شمي وذوقي ولمسي تابعا بصري وسمعي أ ر ى الدولات فيك وان تمادت غمائم أ ث ج م ت بوشيك همعي كانائك الجسم الذي هو صوره لك في ا ل ح ي ا ة فحاذري ان تخدعي لا فضل للقدح الذي استودعته ضربا ولكن فضله للمودع ي مالي ر أ ي ت ك لا تلم بمسجد حتى ك أ ن ك في البلاغ السابع سبح ب و ا ح د ة ففيها ب ل غ ة للمتقين وكل بخمس أ ص ا ب ع يا ي أ و ل ا في الكفر لم يك ثانيا طال استتارك ب ا ل إ م ا م الرابع والشمر عندك في الحسين موفق لما حماه من الفرات النابع ما صح عندي أ ن ذات خ ل ا ق ل تقفى من الجن ا ل غ و ا ت بتابع ي الطيلسان اشتق في لفظه من ط ل س ة المبتكر الجامع وزيد ما زيد لتوكيده فالشر في بارقه اللامع أ م ا استحى العدل و أ خ ب ا ر ه س ي ئ ة في أ ذ ن السامع ما جار شماسك في حكمه ولا يهوديك بالطامع ف ا ل ق ص خير لك فيما أ ر ى من مسلم يخطب في الجامع مرحبا بالموت والعيش دجا وحمام المرء كالفجر سطع أ م ل أ ح س د لا ترسله كف حي ف إ ذ ا مات ق ط ع أ م ر الحازم نفسا بالتقى ا ذاك أ م ر من لبيب لم يطع كم أ ر ا د الخلد قوم ف ر أ و ا مسلكا اي التمس لا يستطع لست ادري القسم المال أ م لاكتظاب ا ل ر أ س يدعى بالنطع طلب المشتار أ ر ي ا ف إ ذ ا ج ث ة البائس في ا ل أ ر ض قطع عجبت ل آ م ر ن ا لم يطع وللخلد عز فلم يستطع ونظم أ ن ا س ت ن ا ه ا إ ل ي من عهد آ د م ثم ن ق ط ع و أ ش ن ب إ ن انظرته المنون فلا بد من قصم أ و لطع فلا تياسن لليل د ج ا ولا تفرحن بفجر سطع ولا تحفلن ا أل للسيب ا أ م مع السيف قدم ذاك النطع إ ذ ا قلت إ ن الشيب لله ص ب غ ة فقد ظل باد الغي للشيب صابغ نوابغ فود لا يبالين خاضبا تروع منها جرول والنوابغ من عثره القوم ان كنوا وليدهم ابا فلان ولم ينسل ولا بلغا كالسيف سمي قطاعا وما ضربت به ا ل أ ك ف ولا في ه ا م ة ولغى قد هان مين على أ ف و ا ه ن ا فغدا ذو النسك غير مبال أ ن يكون لغى واروح الرزق ما وافاك في دعه حلا وقسم في أ ي ا م ه بلغا سقى ديارك غاد ماؤه نعم كالقرم سدم فهو الهادر الراغي وليفرغ السعد فيها قادر صمد فلست أ ق ن ع من دجن ب إ ف ر ا غ ي